حظ المرء من المصيبة ما تحدث له من أثر ولهذا ينبغي للمسلم عند أي مصيبة أن يبادر إلى هذه الكلمة العظيمة المباركة إنا لله وإنا إليه راجعون وأيضا عندما يقولها يقولها وهو يستشعر معناها لا يقولها لفظا مجردا لا يعي معناه ولا يعرف مدلوله بل يقولها وهو يستشعر معناها واعلم أن كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين كل جملة دالة على معنى مهم جدا في هذا المقام الجملة الأولى إنا لله الجملة الأولى إنا لله أي نحن عبيد لله ومماليك له وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى يقضي فينا بما يشاء ويحكم فينا بما يريد الأمر أمره والخلق خلقه من نحن نحن عبيد لله فتقول عند المصيبة إنا لله يعني نحن عبيد لله والأمر لله عز وجل الخلق خلق الله يحيي ويميت يعز ويذل يضحك ويبكي يغني ويفقر الأمر له عز وجل والخلق خلق الله سبحانه وتعالى فتبادر عند المصيبة تقول إنا لله أي نحن أبيد لله هذا ملك الله سبحانه وتعالى والله يقضي في ملكي بما يشاء هذه الكلمة الأولى الجملة الأولى الجملة الثانية تقول وإنا إليه راجعون أي مردنا إلى الله وأن إلى ربك المنتهى إن إلى ربك الرجعة المرجع إلى الله وإليك المصير المصير إلى الله المردي إلى الله سبحانه وتعالى المنتهى إلى الله سبحانه وتعالى وهنا عندما تقول وإن إليه راجعون استذكر في هذا المقام أنك ستقب بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن الله سيحاسبك ومن جملة ما يحاسبك عليه ما يكون منك عند المصيبة ان حصل تسخط أو حصل جزاء أو حصل الشام من هذا القبيل هذا مما يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه ف يدعو أو تدعو هذه الجملة عندما يقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون تدعو هذه الجملة إلى الاستسلام إلى الذعان إلى الرضا إلى الصبر إلى غير ذلك من المعاني الجليلة لكن متى إذا قالها عن فهم ودراية بها وأما إذا قاله وهو لا يدري ما هي فإنها كما قال العلماء تكون ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة الأثر لهذا ينبغي أن يقولها عن فهم الله اسمعوا إلى هذه القصة رواها أبو نعيم في حلية الأولياء في التأكيد على هذا المعنى الذي ذكرته لقي الفضيل ابن عياض رجل فقال له ك... كم بلغ بك العمر قال ستون سنة قال أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال ما تقول قال أقول إنا لله وإنا إليه راجعون قال أو تعرف تفسيره هذا موطن الشاهد قال أو تعرف تفسيره قال وما تفسيره وما تفسيره فهذا في تأكيد السلف رحمه الله تعالى على ماذا العناية بتفسير ومعاني الألفاظ. وأن كثير من الناس يقولها وهو لا معناها ولهذا يضعف أثرها عليه قال أهو تدري ما تفسره قال وما تفسره كأنه لا, لا لا يحسن أو لا يعرف قال وما تفسرون قال إنا لله أي أنا عبد لله وإنا إليه راجعون أيوانا إلى الله راجع فإذا علمت قول الفضيل أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنك موقوف بين يديه وإذا علمت أنك موقوف بين يديه فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا ليست كلمة فقط تقول وتمشي إنا لله وإنا إليه راجعون ليست مجرد كلمة تقولها وتنضي لا كلمة تدخلك في الإيمان واللجوء والتسليم تدخلك في معاني عظيمة جدا ليست مجرد كلمة قال فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنك موقوف بين يديه وإذا علمت أنك موقوب بين يديه فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فعد للمسألة جوابا الرجل استوعب وفهم ما لم يكن يفهم وهذه فائدة العلم وثمار مجالس على العبد قال وما الحيلة بعد ما فهم هذا الفهم العظيم والبيان الجميل من هذا الإمام قال وما الحيلة قال يسيرة لا تنسوا أن الرجل بلغ الستين وعنده تفريط ويريد التدارك الآن فيما بقي من العمر فقال ما الحيلة بعد ما استوعب هذه المعاني المتقدمة قال ما الحيلة قال يسيرة قال وما هي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى كلام عظيم جدا والله عظيم ومن فسح الله له في العمر ينبغي أن ينتبه لهذا الكلام المليان العظيم جدا أحسن فيما بقي يا عبد الله ما تدري قد يكون الآن عمرك ستين سنة سبعين سنة ما تدري قد يكون الذي بقي شهر قد يكون الذي بقي سنة أنت الآن في رمضان قد لا تصل إلى رمضان الآخر لا تدري ما الذي بقي قد يكون الذي بقي قليل جدا احسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى الذي مضى ستين سبعين أين كان أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى فينبغي حقيقة العبد أن ينتبه لهذا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أن التوبة تجوب ما قبلها فإذا تاب العبد وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته إلى الله سبحانه وتعالى غفرت له ذنوبه وصفحته بيضا ربما لا يدري قد يكون الذي بقي من عمره شهر بل والله ما يدري قد يكون الذي بقي من عمره يوم واحد يحسن فيه فيغفر ما قد مضى كله يغفر له ما قد مضى كله فينتبه لهذه الجملة أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى